تأملات قرآنية نبحر فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور العلام يوسف القرضاوي وهو يتأمل ويشرح مجموعة من الآيات من بعض سور القرآن الكريم سنكمل في حلقتنا اليوم ما بدأنا به في الحلقة السابقة حيث ذكرت الحلقة السابقة أن آدم استمع لكلام إبليس فكيف غوى إبليس آدم؟ وهل كان لزوج آدم دور في إخراجه من الجنة؟ ومن المذنب الأول في القصة كما جاء في سورة الأعراف إن قاسمهما إني لكما لمن الناصحين حذب بالله إنه لا يريد له إلا الخير وآدم إنسان ليس له تجربة من قبل فصدق الرجل ولم يظن أن هناك من يحلب بالله كاذبا يستحيل هذا فصدقه ونيس التحذير إن هذا عدو لك ووو ولزوجي. قال أقول لك على شجرة الخلد وملك لا يبله للأكل من ال من الشجرة فأكل منها هنا أول مرة يذكر أكل كل الكلام مع إيه مع آدم. يعني ف ولكن حواء أكلت معه يعني حبة تفتح نفسه يعني مش من الزوج حتى يعني ريع الزوجها يأكل ويا هذا كده يعني فتحمل يعني حواء وزر البشرية كما تقول التوراة توراة بتحمل يعني زوجة آدم أو حواء هذه الالأوزار التي والشقاء التي يعني عانته البشرية من يوم آدم إلى قيام الساعة هي اللي وسوست إليه والقرآن ليس فيه هذا مطلقا بالعكس الذي وسوس هو الشيطان وأدم كل ما وأدم استلاب للي الشيطان والمرأة أكلت معه هذا كل ما في القرآن أنها لما أكل الاثنين أكل الأكل هو الفعل الذي صدر من حواء فليس من المنطق أن نحمي الحواء أوزار البشرية وشقاء البشرية تولى عهودها هذه فكرة توراتية وليست فكرة قرآنية إطلاقا وكما نجد في هذه السورة وعصى آدم رباه فغوى آدم هو العاصي الأول في هذه القدي القضية فأكرا منها بنت لهما سوءاتهما واتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة كان آدم في الجنة يعيش مستورة السوءة أو العورة فيه ساتر إلهي بيستوره يعني هو يقولوا ساتر من نور ساتر كذا ما هو لم يكن ينتبه لا هو ولا زوجه إن له عورة الأماكن الأعضاء الجنسية هذه لم يكن يحس بها يعني مثل الطفل الطفل لأعضاء دي موجودة أنه لا, لا يحس بأن هذه أشياء غير متميزة أو أشياء لها وظيفة معينة ما أحس بذلك إلا بمجرد ما أكل منها حتى مش في آيات أخرى فلما ذاق الشجرة مجرد ذوق الشجرة يعني لأن بدأ المعصية بدأت مجرد ذوق الشجرة بدأت المعصية بدأت المخالفة لأمر الله ونهي الله عز وجل فبدت لهما بالذات قل لهما مش بدت سوءاتهم بدت لهما انكشف لهما هذا الأمر لأراضي الشيطان هو أن ينزع عنهما س س س لباسهما ليريهما سوءاتهما فسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما بوري عنهما من سوءاتهما كانت هذه السوءات مهدودة لكن مهاراة عنهما لا يحسان بها فلما أحس بهذه العورة طفق يخصفان عليهما من ورق الجنة ما فيش ملابس ولا ولا ولا شيء لكن فورق الجنة يجبوه يلزأوه بعضه على بعض حتى يسطل. ما هما الاثنين وهي زوجته ولكن الفطرة الإنسانية تستحق أن الإنسان يكون يعني عريانا وطفق يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوى في سورة الأعراف يقوله بعد يقصفان عليهما قال وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اعترف بالذنب والاعتراف يهدم الاقتراف الله سبحانه وتعالى قدر للإنسان أن يذنب ولكن قدر مع هذا أن يكون هناك غسالة تغسل هذا الذنب ممحا تمحو هذا الذنب وأثره اسمها التوبة والاستغفار والتوبة تبدأ بالاعتراف والندم والعزم على تغيير الحال ربنا ظلمنا أنفسنا فلذلك قال وعصى آدم ربه فغوى أصبح من أهل الغيلة من أهل الرشد خرر من طريق الرشد إلى طريق الغي وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وبذلك انتهت هذه المعصية وهي معصية ليست من المعاصي الكبيرة المعاصي الكبيرة حقا معاصي القلوب وهذه معصية جارحة معاصي القلوب مثل الكبر والحسد وهذه هي معصية إبليس معصية إبليس الحسد لآدم والكبر على الله أبى واستكبر ولذلك فرق بين معصية آدم ومعصية إبليس آدم لأن معصيته معصية جارحة سرعان ما تاب منها فمحيت ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وبهذا كما أقول انتهى ملف هذه المعصية ولكن النصارى يقولون إن معصية آدم ظلت مرازمة له ولذريته إلى يوم القيامة فكل آدمي يولد وفي عنقه أثر معصية آدم هذا هذا يعني غريب حقا إسلام رفض هذه الفكرة تماما لماذا؟ أولا أن معصية آدم غسلت ومحيت بالتوبة فتابعت عليه إنه التواب الرحيم ثم اجتباه ربه شوف اجتباه اصطفاه واختار إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فكيف بعد هذا نقول إن المعصية باقيت الشيء الآخر إنه ما ذنب الذرية حتى تتحمل معصية أبيها وأبيها الأول يعني الأصل أن المسؤولية فردية وأن الإنسان لا يحمل وزر غيره وهذا ما قرره القرآن وحكاه عن النبوات السابقة أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى هذا وحتى في التوراة شر الشرير عليه يكون وبر البار له يكون هذا هذا وهذا هو المنطق أنا مهدم بمعصية لم أشهدها لأنني كنت موجود ولا أبي ولا جدي ولا جدي السابع ولا العاشر ولا المئة كيف أعاقب على هذه المعصر واحتاج الأمر إلى مخلص للبشرية تتخلص من هذا الوزن فيرسل الله سبحانه وتعالى المسيح عليه السلام لكي يخلص البشرية من خطيئة آدم هذه فكرة المعصر أخوانا النصارى في هذه القضية ونحن نعتقد أنها فكرة لا تتوافق مع العدالة الإلهية وأن الإنسان يولد على الفطرة يولد على فطرته قابل للتقوى وقابل للفجور ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها هذه هي باختصار قصة الإنسان والشيطان أو قصة آدم وإبليس كما حكتها صورة طاها في هذه الآيات الكريمة وعبرتنا منها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 فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى بنا أيضا أعطى الإنسان المنهج السماوي منهج الهداية الإلهية الذي من اتبعه لا يضل في الدين ولا يشقى في الدنيا نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى منهجه الرباني وإلى اتباع هذا المنهج القرآني حتى لا نضل ولا نشقى اللهم أمين وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته يتضح معنى من خلال أحداث القصة القرآنية التي تميزت بها سورة طه أن آدم عليه السلام هو العاص الأول فيها والذنب الوحيد الذي قامت به زوجه هو الأكل ويجب على البشرية عدم تحميلها وزر البشرية لأن الذي وسوسه هو الشيطان وجاءت التوبة والاستغفار بعد الاعتراف بالذنب ولكن بعدها صدر الأمر بأن يهبطا الأرض وهناك فرق بين معصية آدم وإبليس فمعصية إبليس كانت الكبر على الله ومعصية آدم غسلت ومحيت بالتوبة وللحديث بقية مع تأملات قرآنية